سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرض الملائكة والروح إليه في يوم إن كان مقدار تعرض الملائكة والروح إليه في يوم مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم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 تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هنوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين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 وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صلاتهم يُحَافِظُونَ أُولَى في فِي مكرمون فما للذين فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عزين. يَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّتَنَّعِيمٍ كَلَّا إِنَّ خَلَقْنَاهُمْ مِنْ مَاءٍ يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّهُ لَقَادِرُنْ عَلَىٰ أَنْ يبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوبوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يَوْمَ يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم, كأنهم إلى نصب واشعة أبصارهم ترهقهم بالله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون